صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما أم بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به لواحق القياس المسائل التي تعتبر كتتمه لموضوع القياس قال ومنه ما يدعونه مركبا منه يعني من القياس ومر تقسيم ذلك وأن القياس يكون بسيطا ويكون مركبا فإذا كان من مقدمتين فهو بسيط إذا كان أكثر من مقدمتين حيث كان هناك نتيجة ثم جعلت النتيجة مقدمة لمقدمة اخرى او لقياس اخر فيسمى قياسا مركبا ومنهما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا يعني من مجموع قضايا او من اكثر من قياس يعني ركب من قياسين فيكون هذا القياس مركبا فركبنه ان ترد ان تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة فركبناه يعني هذا القياس المركب إذا أحببت يعني أن تعلم كيف يكون نعم اقلب النتيجة يعني نتيجة القياس الأول اجعلها مقدمة أنت أتيت بقياس ما بين مقدمتين ونتيجة هذه النتيجة للقياس الأول اجعلها مقدمة نعم لمقدمة اخرى ثم تكون هناك نتيجة ثانية فهذا هو القياس المركب فركبنه ان اردت ان تعلمه واقلب نتيجة به مقدمة يلزم من تركيبها باخرى هذه المقدمة التي كانت نتيجة يلزم من تركيبها باخرى نتيجة إلى هلم جراء يعني وهكذا كل نتيجة تجعلها مقدمة وتاتي من مقدمة أخرى ثم تكون نتيجة فوهكذا يكون متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى نعم يعني قد تكون هذه النتائج متصلة أو تكون مفصولة. النتائج يعني القياس المركب ذو النتائج المتصلة الذي تذكر كل نتائجه ذكرنا مقدمة ثم مقدمة كانت نتيجة نذكر النتيجة ثم نجعل هذه النتيجة مقدمة وناتي مقدمة أخرى ثم نذكر النتيجة فهذا يسمى متصل النتائج لأن النتائج كلها, كلها واضحة احيانا تطوى بعض النتائج تطوى بعض النتائج لأنها معلومة من السياق فيسمى مفصول النتائج قال أقول القياس ان تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا نحو العالم متغير وكل متغير حادث نعم النتيجة العالم حادث. وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا نحو النباش آخذ, آخذ للمال خفية هذه مقدمة وكل اخذ للمال خفية سارق وكل سارق تقطع يده كم قضية صار ثلاث قضايا والنتيجة النباش تقطع يده ايضا هنا طويت احدى القضايا النباش اخذ للمال خفية وكل اخذ للمال خفية سارق أن النباش سارق النباش سارق نعم. وكل سارق تقطع يده فالنباش تقطع يده قال وهذا القياس ينقسم الى متصل النتائج ان ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى واخذت النتيجة من وجعلت مقدمة كذلك وهلما جرى كما قال المصنف كقولنا النباش اخذ للمال خفية وكل اخذ للمال خفية سارق ينتج النباش سارق هذا قياس بسيط وهو القياس الاول وتقول تأخذ النتيجة للقياس الاول وهي النباش سارق وكل سارق تقطع يده ينتج النباش تقطع يده وهكذا في ملوئتين بمقدمات اخرى واردت ان تأتي بقياس اخر الى اخر ما تريد من هذا القياس المركب وإلى مفصولها يعني مفصول النتائج قال متصل النتائج الذي حوى يعني حوى ايش كل النتائج يكون أو مفصولها نعم ممكن نجعلهم منصوبات أيضا متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها قال وإلى مفصولها وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالمثال الذي كالمثال قبل هذا يعني المثال الأول حين لم يذكر النباش سارق قال النباش آخذ للمال خفية كل آخذ للمال خفية سارق كل سارق ان تقطع يده نعم فهنا طوائش نتيجة القياس الأول نعم قال والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط نفس هذا القياس المركب يرجع إلى القياس البسيط لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر كأنه يشير إلى ماذا؟ إلى مفصول النتائج إلى مفصول النتائج نعم قال أنه يرجع للقياس البسيط لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر وهي مرادة في المعنى يعني من حيث الظاهر نرى أنه مقدمات ونتيجة واحدة المفصول النتائج نعم الظاهر ما هو أنه مقدمات ونتيجة واحدة فكأنه قياس بسيط كأنه قياس بسيط قال وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته بخلاف الثاني حين ذكرت المقدمات وذكرت النتائج كان هناك اتصال فنشاهد المقدمة ونرى النتيجة نعم فإذا هناك اتصال بين المقدمات والنتائج بينما في الحالة الثانية حيث حذفت بعض النتائج فنرى الموضوع كانه منفصل ليس هناك اتصال بين هذه المقدمات ونتائجها فسمي مفصولا القياس البسيط لا القياس البسيط يمكن أن تذكر النتيجة وهذا سبق معنا أنه أحيانا قد تحذى في النتيجة لكن ليس دائما حيث تكون معلومة واضحة يعني أيوة حسب الحاجة فإذا كان يعني لا تفهم النتيجة من سياق الكلام فلا بد من ذكرها لكن إذا كانت تفهم سبق معنا انه ربما حذفت ايش النتيجة مع مقدمات ايضا ايك مثل لو كان فيهما الهه الا الله لفسدتا فاحيانا تحذف المقدمة مع النتيجة الاصل ان تذكر النتيجة لكن اذا كانت النتيجة معلومة فلا داعي لذكرها نعم ثم قال وان بجزئيا على كلي استدل وإن بجزئي على كلي استدل يعني بدأنا من الجزئيات لنستدل على ماذا على امر كلي بدأنا بالجزئيات لنستدل على أمر كلي فذا بالاستقراء عندهم عقل يعني يسمى عند العقلاء عند المناطق الاستقراء إذا إيش بدأنا بالجزئيات لنستدل بها على الكليات نعم مثل قضية الحيض عند الفقهاء قضية الحيض والنفاس أكثره وأقله دليلها ماذا الاستقراء كيف الاستقراء يعني قرروا مثلا الشافعية أن أكثر الحيض خمسة عشر يوما سألوا امرأة وامرأة وامرأة وامرأة إذا هذه حاضت وتلك حاضت وتلك حاضت متى طهرت فهنا بدأنا بالجزئيات أخذنا أمرا كليا أكثر الحيض خمسة عشر يوما إذا بدأنا بالجزء لنستدل به على الكلي وعكسه يعني إذا استدللنا بالكلي على الجزئ يعني كان الاصل ما هو الكلي لنستدل به على الجزء يدعى القياس المنطقي وعكسه يعني اذا بدأنا بالكلي لنستدل به على الجزء يدعى القياس المنطقي وهو الذي قدمته فحققي الذي بينته لك الذي بينا استدلال بالكليات على الجزئيات نعم قلنا ايش العالم متغير هذه كلية وكل متغير حادث هذه ايضا كليه فالعالم حادث هذه جزئية العالم حادث جزئية استدلنا عليها بماذا بكليه العالم متغير كل متغير حادث استدلنا بالكليه على الجزئيه بدانا بالكليه انتهينا الى الجزء فهذا ايش يسمى الفياس وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع يعني استدلنا بجزء على جزء لقضية جزئية على قضية جزئية حملنا هذا الجزئي على ذاك الجزئي يعني اعطيناه نفس الحكم لماذا لمعنى يجمع بين هذين الجزئيين ماذا يسمى قال فذاك تمثيل جعل هذا اسم عند المناطق تمثيل عند الفقهاء عند الرسلين قياس عند الرسلين قياس بينما عند المناطق تمثيل وحيث جزئي على جزئي